الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلني وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد نستكمل توفيق الله تعالى ومشيئته شرح باب الصلاة من مختصر الشيخ خليل ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه وما زال الحديث موصولا عن واجبات الصلاة ونتكلم في هذا الدرس عن قضاء الفوائد وترتيبها المصنف في بداية الكلام عن قضاء الفوائد نشير إلى أنه تناول أربع مسائل المسألة الأولى مسألة قضاء الفوائد نفسها حكم قضاء الفوائد المسألة الثانية ترتيب الحاضرتين المسألة الثالثة ترتيب الفوائد في أنفسها المسألة الرابعة تركيب يسير الفوائد مع الصلاة الحاضرة لكن قبل أن نورد كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه يشجر بنا أن نؤسس لهذه المسائل على النحو التالي نقول وبالله التوفيق أن تأخير الصلاة أو تركها إن كان لعذر فهو فلا إشكال فيه أما إن كان لغير عذر كالتأخير أو الترك عمدا فالمرء آثم بذلك وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب قالوا إن كان لعذر ينتفي عنه الإثم ويجب عليه القضاء لكن إن كان لغير عزر فترك العبد فقالوا إنه لا يجب عليه القضاء وبعضهم قالوا يجب عليه القضاء والمسألة فيها خلاف يرد في باب الردة وفي باب أحكام تارك الصلاة لأن بعض العلماء يشدد أن تارك الصلاة عمدا ولو فريضة واحدة يعتبر مرتد والعياد بالله عن دين الإسلام ونسمح لنا الكلام في أحكام حكم تارك الصلاة عن شيء كهذا ولكن كلام بإيجاز كذلك الأعذار التي ينشأ عنها تأخير الصلاة إما عذر النوم أو عذر النسيان أو عذر الغفلة عن دخول الوقت والدليل على هذه الأعذار الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك والحديث دليل على عذر النوم وعذر النسيان في حديث آخر حديث سيدنا بلال رضي الله عنه إكلأ لنا الليلة يا بلال. هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر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 ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلاد فقال بلاد أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواح شيئا ثم تودأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلادا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي عن من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري الإمام القرافي يستدل بالآية دي ويقول إن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري فهو يدل بذاته وتنبه على معنى الآية فائدة الأولى أن معنى الآية أقم الصلاة لذكر صلاتي فيكون من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة لأنه إذا أقام الصلاة فقد ذكر الله تعالى فيها الثانية أن الشرع إنما خصص النائم والغافل بالذكر لذهاب الإثم في حقهما الذي هو من لوازم الوجوب فتوهم المتوهم انتفاء قضاء لانتفاء الوجوب فأمر بالشرع بالقضاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو المعتمد. هناك حديث آخر عن عبد الرحمن ابن قاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وهو دليل على جواز قضاء الفائته في غير الفرض، ونقول إن الإنسان لو تعمد النوم مهملا بذلك الأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة يكون آثما، والإنسان لو تعمد تأخير الصلاة عن وقتها يكون آثما، لكن إذا غلب ذلك عليه لمرض أو إجهاض عمل أو نوم أو نحو ذلك فالاسم منتفعا عنه في ذلك. بعد أن ذكرنا هذه الأسس وهذه الأدلة نقول أن المصنف رحمة الله تعالى عليه تكلم عن قضاء الفوائد في المت أو في النص الذي ذكرناه منذ لحظة منذ لحظات فيجب على المكلف على الفور قضاء كل ما فاته من الصلاة على النحو الذي فاتته من الصلوات سفرية أو حضرية سرية أو نهارية ثنائية ثلاثية وربعية لا يزيد ولا ينقص ولا يخالف في الهيئة يعني الإنسان يقضي الصلاة على هيئتها فالفائتة السفرية يقضيها مقصورة حتى لو كان القضاء في الحذر والفائتة في الحذر تقضى كاملة حتى ولو قضاء في السفر والسرية تقضى سر حتى ولو في الليل والجهرية تقضى جهر حتى ولو في النهار والأسف في وجوب القضاء عموم الأديب المتقدمه ويستدل بحديث آخر حديث السعيد بلال رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه هو الحديث السابق لكن من طريق آخر مروي في الموطع فروى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل أن بلال أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا وادي به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعين فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها وهذا محل الشاهد ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها يعني على نفس الهيئة ثم اتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أحبر رسول الله أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واضح الدلالة وهو نفس الحديث السابق ولكن هنا الفائدة في الحديث إن النبي عليه الصلاة أعر بأن الصلاة تؤدى على نفس الحالة التي تركت عليها الإنسان إذا واجب عليه وضائل الفائدة ينبغي عليه مراعاة أمور منها أنه يحرم عليه تأخير وقت الصلاة إلا للضرورة ويحرم عليه التنفل قبل قضاء الفائتة لأن هذا يسترع التأخير إلا في قضاء السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الويتر وركعتي الفجر حيث يلزمهم قضاءها حتى ولو في أوقات النهي كوقت الطلوع والغروب ووقت خطبة الجمعة في السفر والحذر والصحة والمر يعني بعض الناس ينشغل بتنفّل وعليه ثوائب لا يبادر بقضاء الفائتة فور تذكرها يقضي الإنسان الفائتة ولو سهوا يعني لو كان تركها سهوا أو صلى صلاة تبين له فسادها أو صلى صلاة شك في فواتها شكا وليس مجرد وام كذلك على الإنسان أن يترن بإيقاع القضاء في وقت الناي إذا كان سيقضي الصلاة مشكوك فيها وجوبا في المحرم ونتبان في المقروم يعني إذا كان الإنسان عنده مجرد شك إنه ترك صلاة تركها أو لم يتركها يحاول إن هو يتجنب أن يوقع تلك الصلاة في أوقات الناح سواء كانت أوقات الناح من الأوقات المحرمة أو من الأوقات المقرومة لكن إذا كانت الصلاة يقينية يعني هو يعلم يقين أنه ترك هذه الصلاة يصليها ولو في أوقات الناح كذلك إذا كان الإنسان يقتضي بشخص يقضي الفائته. ينقضها في وقتنا ينبغي أن يعلم من يليه أنه يقضي فائته يعني إنسان دخل وأن تصلي في وقت من أوقات النج وتقضي فائتها فعرض أن يقتدي بك ينبغي عليك أن تشير له باليد أو تعلمه بأي وسيلة إنك تقضي فائته كل ما تقدم ذكره في مسألة قضاء الثوائب من حيث الحق ومن حيث الصفة ومن حيث الدليل عليه. المسألة الثانية من كلام المصنف هنا مسألة الترتيب بين الحاضرتين الإنسان يجب عليه إن ذكر يعني حين الذكر أن يرتب بين الصلاتين الحاضرتين اللذين يشتركان في الوقت كالذورين والعشاء الترتيب بينهم شرط يلزم من عدم إلى ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت يعني يكفي الوقت لأداء الصلاتين لكن لو ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا الصلاة الأخيرة منها من الصلاتين يعني اختص ذلك بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد فلو ذكر المصلي بعد أن سلم من الصلاة الثانية نري بلاه إعادتها بعد الأولى إن اتسع الوقت المسألة الثالثة ترتيب الفوائد في أنفسها يعني يجب على الإنسان إذا كان يقضي فوائد كثيرة أو قليلة أن يرتبها في أنفسها وكل هذا أبناءنا الطلاب بشرط التذكر والترتيب هنا واجب غير شرط لأننا فيه واجب شرط وواجب غير شرط واجب غير شرط المعنى أنه لو نكس الترتيب نسيانا أو عمدا فلا حرج لكن لو نكس عمدا ينزم إتمام الصلاة ولا يعيد ما نكسك الدليل الدال على وجوب ترتيب الفوائد حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غاربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان هو اسم موضع فتودأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. الحديث متفق عليه مروي في الصحيحين والاستدلاد به يأخذ من وجهين أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث طويل والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد صلى الفوائد على الأولاء فيجب علينا اتباعه يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في غير هذا الحديث قال صلوا كما رأيتموني صلى واحنا شفنا عليه صلواته السلام أنه صلى على الترتيب يجب علينا اتباعه اثنين إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مخرج البيان للمجمل كان حجة وهذا الفعل خرج بيانا لمجمل قول الله تعالى وأقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة أمر عام أو أمر مجمل النبي عليه الصلاة والسلام بينا ذلك بفعله ولهذا قال العلماء إن الفوائد إذا كانت قليلة يجب مراعاة الترتيب فيها لكن إذا كثرت يسقط الترتيب للمشقة وسيرد في الترتيب كلام واسع لفقهاء المذهب ويستدلل على الترتيب أيضا بقياس ترتيب الفوائد على ترتيب الأركان لأن الترتيب متعلق بالصلاة هذا الدليل ذكره الإمام القرافي في كتابه الزخيرة وإحنا عندنا الترتيب ما بين الأركان أو الفرائد واجب فيك الترتيب ما بين الفوائد المسألة الرمع مسألة ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة بمعنى يجب وجوبا غير شرط مع الذكر أيضا يعني مع تذكر هذا الأمر أن يرتب المصلي يسير الفوائد مع الحاضرة فلو اجتمع عليه فوائد يسيرة كالعشاءين مع الصدق يقدم يسير الفائته على الحاضرة حتى ولو خرج وقت الحاضرة لكن هل هناك حد لليسير والكسير فيه خلاف في المذهب في ذلك بعضهم قال انه اربع صلوات بعضهم قال انه خمس بعض الشراح يقول ان الاربع يسيرة اتفاقا والستة كثيرة اتفاقا والخلاف قائم في الخمسة هل هي يسيرة او قرية القول بالاربع مذهب الرسالة وظاهر مذهب المدونة عند جماعة والقول بالخمسة قول الإمام مالك والإمام ابن الحاجب قدمه وشهره الإمام النازري ويلحق بذلك الأحكام التالية أحكام متعلقة بالترتيب منها يستحب للقاضي أن يبدأ بالحاضرة مع الكثير إن لم يخشى خروج الوقت وإلا وجب عليه أن يبدأ بها ولو خالف المرء في ذلك مقدم الحاضرة على الفوائت اليسيرة سهوا أو عمدا يندب له إعادة حاضرة حتى ولو كانت مغرب صلية في جماعة أو عشاء صلية بعد وتر وتكون الإعادة ولو في وقت الضرورة اللي يدرك فيه ركعة بشقتين أو أكثر منها كذلك إن في خلاف واقع في استحباب إعادة المقتدي بهذا القاضي وعدم استحباب فالذين قالوا بالإعادة قالوا لأنه تعدى خلل صلاة إمامه لصلاة ومن لم يرى الإعادة استند إلى أن صلاة الإمام وقعت تامة في نفسها لأن شروطها مستوفاة وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائد وهذا هو القول الراجح أو الذي رجحه الشراح منها أيضا إن المصلي أي كان إماماً أو مأموماً أو فزّاً يقطع الصلاة واجباً في الربعية والسلاسية والسنائية لو تذكر الفائتة ليسيرة اثناء الصلاة. قالوا ذكر الفائتة يبطل, يبطل الحاضرة. حتى ولو وقع هذا الإمام في صلاة الجمعة. في الجمعة يقطع الصلاة ويستخلف. لكن المأموم في الجمعة لا يفعل. والفز لن يفعل منه ذلك. بمعنى ان الامام في صلاة الجمعة. لو تذكر أن عليه فائته بطلت صلاة أو يلزم القطع والاستغلال، لكن المأموم في الجمعة خاصة هو من مساجين الإمام وبالتالي لا يقطع، والفرد لن يقطع في الجمعة لأن الجمعة لا تتأتى منهم. محل القطع في كل ذلك إن لم يكن المصلي قد أنهى ركعة كاملة، لكن لو كان أنهى ركعة من صلاته يشفع لها ركعة أخرى وجوبا أو ندبا على خلاف في هذه الأمر. وتصير الصلاة بذلك نافلة وهذا الشفع لقلبه نافلة يتأتى في, الركعة في الصلاة السنائية والرباعية ولا يتأتى في المغرب لأنه يشتد كراهة التنفل فيها ومن المسائل أيضا أن القطع المذكور في مسألة الشفع بركعة يتأتى من الإمام ويلزم المأموم القطع تبعا له ولا يقوم الإمام بالاستخلاف حينئذ إن كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامي جمعة ويعيدها جمعة إن أمكن منها أيضا أن المؤتم الذي تذكر اليسير خلف إمامه لا يقطع الصلاة بل يتمدى فيها مع الإمام حتى يتمها ثم يعيد الصلاة ندبا في الوقت بعد أن يأتي بيسير بالفوائط اليسيرة إتيانه بيسير الفوائت للترتيب حتى ولو كانت الصلاة المذكور جمعة ويعيدها جمعة لو تمكن منها أيضا أن الفذ أو الإمام إذا تذكر الفائتة اليسيرة بعد تمام ركعتين كاملتين من المغرب يلزم أن يكمل الصلاة وجوبا ويعيدها بعد ذلك في الوقت بعد أن يقل وذلك حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى التنفل قبل المغرب وإلى كل ما تقدم ذكره قال المصنف وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعه وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها مسألة برأة الزمة عند الجهل بالفوائد كيف تبرأ زمة الإنسان إذا جهل الفوائد وهذه مشألة هامة جدا إن الإنسان عليه عدة فوائد يجهلها لا يعلم عددها لا يعلم وقتها إلى غير ذلك المصنف رحمه الله تكلم عن هذا الأمر وأجاذ فيه جيدا فقال رحمه الله وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري الصابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى عشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا وثمانيا وخمسا تسعا وصلى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا معظم التقسيمات الوردة في المسألة هذه تقسيمات عقلية يعني هيرد عندنا تقسيمات عقلية حاصلة من ضرب بعض الصور في بعض وهي مأخوذة من الأدلة الأصلية على وجوب قضاء الفوائد. هنلاحظ المسائل التالية ونركز جيدا مع كلام الشراح فيها المسألة الأولى جاء لتحديد عين الصلاة المنسية من الخمس إنسان ترك صلاة عمدا أو ساوة وجهل عينها يعني مش عارف فيه أي صلوات لم يده هل هي ليلية ولا نهارية هذا يلزم يلزمه الإيتام بخمس صلوات ليبرأ من ذلك ويبدأ بالظهر ويختم بالصبح على النحو الوارد في حديث سيدنا جبريل عليه السلام أين في باب المواقيت اللي هو حديث تعليم سيدنا جبريل الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علم إنها نهارية وجهل عينها يلزم الأتيام بثلاث صلوات صبح ظهر وعصر وصبح وأنا علم أنها ليلية يصلي المغرب والعشاء. يبقى عنا هن عندنا هنا جهل في عينها من الخمس يصلي الخمس يبدأ بالظهر كما ورد في حديث المجبريل لكن علم أنها ليلية ولم يعلم عينها يصلي ركعتين يصلي صلاتين مغرب وعشر عالم أنها نهارية وجهل عينها يصلي ثلاث ظهر وعصر وصبي. حالة تانية حالة عالم بعين الصلاة وجهل اليوم يعني إنسان تذكر إن عليه صلاة العصر من أي أيام من يومين من ثلاث من أربعة من أكثر من أقل عالم يقين العينها يعني علم علم اليقين إن هي صلاة كذا لكن جهل اليوم. لزمه أن يصليها ناويًا بها النهار اليوم الفلاني الذي نسيها فيه إجمالاً وهذه نية مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة في الصلاة يعني هو يقول أنا يعني في نيته إني أصلي صلاة الظهر اللي فاتتني من الأسبوع الماضي أو من من أي يوم لا أذكر لكن لا يتلفظ بذلك بالطبع عندنا حالة أخرى نسي صلاتين وجهل كونهما من نهار أو من الليل أو من هم إنسان جاء في يوم جمعة مثلاً أو السبت وتذكر أن عليه صلاتين مع من يومين لكن ما يعرفش هم من نهار من يوم لكن ما يعرفش هم من نهار أو من ليل أو واحدة ليل واحدة نهار إذا, نسي إذا كانوا الصلاتين متعاقبتين من الخمس ولم يدر هما من صلوات الليل أو النهار أو من هم معاً ولم يعرف كذلك أيوما قبل الأخرى يعني الليلية أول ولا النهارية الأول هذا فرض أن يصلي ست صلوات مرتبة ويختم بما بدأ به لاحتمال كونها المطروق مع ما قبل يعني يبدأ بالظهر ثم يصلي عصر مغرب عشاء صبح ثم يصلي الظهر مرة أخرى لأن هو هنا مش قادر يحدد الصلاة ليلية ولا نهرية ولا ليلية ونهارية معا هو كل اللي يذكروا انه عليه صلاتين متعاقبة يعني سب صلاطين وربع او ترك صلاطين وربع ويندب المصلي الستة حينئذ ادن ان يبدأ للظهر على نحو ما يفعله تلك الخمس في المتقدم زيكو فاذا بدأ بها فهو الصال وعن الاجزاء بعد ذلك ينظر فان كانت اي صلاتين ظهرا او عصرا او عصرا ومغربا أو, او مغربا وعشاء أو عشاءا وصبحا أو صبحا وظهرا فقد برئت الذمّة لأنه أتى بأعذار صلوات أحاط بكل حالات الشكوك. عندنا حالة أخرى لو نسي صلاة والثالثة أو الرابعة والخامس يعني إنسان تذكر إنه عليه صلاة وصلاة ثالثة وما ما بينهما واحدا أو نسي الصلاة وقت والوقت الرابع أو نسي الصلاة ووقت الخامس فرضه فرض من تقدم يعني يصلي ست صلوات بادئا بالظهر حالة كونه يثني بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع بباقي الصلوات المنسية هنوضح الصلاة أكثر نقول كل ما شرع في الصلاة قدر أنها الأولى من المنسي فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى وهكذا ففي الأولى يثني بالمغرب في الصبر ثم كذلك حتى يكمل ستة بعادة الظهر وفي الثانية يثني برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستة بعادة الأولى وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح، ثم كذلك عندنا حالة أخرى نسي الصلاة والسادسة من اليوم التالي يعني نسي صلاة من يوم والصلاة المماثلة لها من اليوم التالي يلزم الاتيام بالصلاة الخمسة مرتين صلي عشر صلوات. وكذلك الحال في شخص نسي الصلاة والحالية عشر ويمات ماثلة في اليوم التالي يلزمه في قيناء ذن الاتيام بالخمسة المتتالية ثم يكررها بتكرر الأيام وهكذا عندنا مسألة أخرى وهي مسألة نسي صلاتين من يومين معينين يعني نسي الظهر والعصر من يومين لكن جهل السابقة منهما بأن لا يعلم أسبقية أحد اليومين أو علم بالأسبقية وجهله أي الصلاتين حينئذ يلزم أن يصلي صلاتين ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا ويعيد الصلاة المبتدأ منهما فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين وهذا كعيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائد على كون على مبني على إن وجوب ترتيب الفوائد شرط هنا فرع مرتب لو حدث للمرء شك مما سبق مع الشك في القصر أيضا هل كانت ترك في السفر فيقصر أو في الحذر فيتم حينئذ يلزمه الإعادة ندبا أثر كل صلاة حضورية بدأ بها وينما يقصر في السفر فإن بدأ بالسفرية أعادة حضرية وجوبا ولا يعيد الصبح ولا المغرب عندنا حالة أخرى وهي إنسان نسي ثلاث صلوات معينات من أيام سواء كانت أيام معينة أو غير معينة يعني نسي الصبح والظهر والعصر مثلا من ثلاث أيام سواء كانت الأيام معينة كيوم السبت أو غير معينة إلا أنه جاهل السابقة منها يلزم أن يصلي سبع صلوات الثلاث مرتبه ويعيدها ثم يعيد المبتدا ليحيط بحالات الشكوك وحالات الشكوك هنا ستة وذلك لاحتمال ان تكون الاولى هي الصبح وتليها الظهر فالعصر او عكسه اي ليها العصر فالظهر ويحتمل ان تكون الاولى هي الظهر وتليها العصر فالصبح او عكسه ويحتمل ان تكون الاولى هي العصر وتليها الصبح فالظهر في عكسه الحالات السابقه سبعة وتمانية وتسعة نتج عنها صور متعددة جدا تصل تقريبا إلى حوالي مية وعشرين صورة الإمام الدردير ذكرها في شرحه وإحنا أمسكنا عن ذكر حرصا على عدم الإطالة لأن بنائها كما قلنا على تقسيمات عقلية حاصلة من ضرب الصور في بعضها البعض فمن أرد التوسع وأخذ ذلك على سبيل النكات أو الألغاز الفقهية فليرجع إلى حاشد الدسوقي على شرح الشيخ الدردير عندنا حالة أخرى لو إنسان ناس أربع صلوات معينات أو ناس خمس لو نسي أربع صلوات معينات كالصبح والظهر والعصر ولم يدري السابقة منهما منها يلزم أن يصلي 13 صلوات بأن يصلي الأربع ثلاث مرات مرتبة ويعيد المبتدئة ليحيد بحالة الشكوك وحالة الشكوكين حوالي 28 حوالي حالة، لو نسي خمسة يلزم أن يصلي إحدى وعشرين صلاة، وحالات الشكوك هنا حوالي ثلاثة عشر حوالي خمسة وستين حالة. المهم إن كل الحالات السابقة أبناء الطلاب تصل كما ذكرنا لكم إلى ما يزيد على مئة وعشرين صورة أو مئة وعشرين حالة. هنا ضابط عام لصلاة الفائتة المجلورة العين. المصنف لما قدم إن من جهل عين فئته يصلي خمسا ومن جهل عين فئته وسنة يصلي ستا عاد لتتميم ذلك إشارة إلى أن ضابط هذا النوع ماذا إنه كلما زاد المنسي واحدة يزيدها في المقضي فيقضي في جهل الواحدة خمسا وفي جهل الاثنتين ستا وفي جهل الثلاث سبعا وهكذا فقال رحمه الله وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا والتفصيل في ذلك واسع في كتب الشروح وكتب الحواشي